بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَإِذَا الْكَوْكَبُ انْكَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسُ ان ما الغرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعجلك في اي صوره ما شاء اكثرت كذابا تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَغْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَغْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم اجل لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوب النبي ناصو لرب العالمين